أين أنت ذهب؟ أين أنت ماشي؟ بلغة الغناء أنت موال وبلغة الشعر أنت القافية وبلغة القضاء أنت مجرم وبلغة المعلم أنت أستاذ وبلغة السياسة أنت نظم قابل الانفجار وبلغة الذكورة أنت الملك يا ليو